وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يقون واختلاف في الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من الرزق من الرزق فأحيا به الأرض بعد موتها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 119. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين 110. وآتيناهم بينات من الأمر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 فخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتُجْزَى كُلٌّ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إلَاهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ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 وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم آياتُنَا بِينَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إلَّا مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إلَّا أَنْ قَالُوا أَتُبِئَ بَأَبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلِ اللَّهُ يُوحِي كُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْدَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ الْمُضْطِلُونَ 111. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون 112. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون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 وَبَدَا لَهُمْ سِيِّئَةٌ مَا عَمِلُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَسَى كُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ